Äh. Uh -huh. أوالي أوالي أوالي أوالي أوالي أوالي أبعد جاب وأويني؟ <تصفيق> ألم مرة مرة يوم على قصا؟ والله ما يوم يوم يوم يوم يوم يوم والله <تصفيق> ما يوم على خنا Wallahu maafii jaysh yaboo maazin Baha'ad-dinii bikilnaa Aluma mera yom Al-Aqsa bikilnaa Wallahu maafii jaysh yaboo maazin Baha'ad-dinii bikilnaa Wallahu akiid aidaan والله واكيد عدانا ندوسهم ولا تخالنا اذا بنمشي باقوالك واخطاك سميح